قرأنا حديث بهريرة رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بدخون الكافر المسجد وذكره رحمه الله من أجل هذه المسألة فنأخذها ان شاء الله مسألة هل يجوز دخون الكافر المسجد؟ اختلف الفقهاء في جواز دخون الكافر المسجد في, في جواز دخول الكافر المسجد فذهب المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن حسن من الحنفية إلى أنه لا يجوز للكافر دخول المسجد الحرام إلى أنه لا يجوز من دخول المسجد الحرام لقون تعالى إن من مشركون الأجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وقال المقصود في المسجد الحرام الحرم وليس خصص المسجد يعني لا يجوز الدخول المكة أن يدخلوا مكة سواء كان المسجد وهو يدخل دخولا أوليا في الآية أو كذلك مكة فلا يدخلوا مكة يكونوا بعيدا من مكة فحملوا المسجد الحرام هنا على عموم مكة والمراج به الحرم والمسجد الحرام المراج به الحرم لقوله تعالى سبحان الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام وإنما أسري به من بيت أم من خالج المسجد فلا يمكن من دخول الحرم بالكلية عند الشافعية والحنابلة فلا يمكن من دخول الحرم بالكلية عند الشافعية والحنابلة لذلك لا تجد كافر أن يدخل مكة لا يدخلون الكفار مكة أبدا يجعلون لهم طرق حيث أنه ما يدخلوا مكة الذي يذهب هناك يرى تلك الطرق ولا زالت عزة الإسلام في تلك البلاد موجودة فما فيه كافة لدخل مكة يمر من طريق أخرى حتى يدخل الحرم هذا من فضل الله أن عزة الإسلام لا زالت موجودة في بعض البلاد ولا يصلح أن يدخل مكة إنما المشركون النجس فلا يغربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وحملوا المسجد الحرام على البيت المعلوم وعلى الحرم جميعا الذي هو مكة حدود مكة و المساجد الأخرى غير المسجد الحرام و المساجد الأخرى غير المسجد الحرام فذهب الشافعية و الخنابله إلى أنه لا يكره دخولها و أنما المساجد الأخرى غير المسجد الحرام فذهب الشافعية و الخنابله إلى أنه لا يكره دخولها إلا أن جواز الدخول مقيد بإذن المسلمين إلا أن جواز الدخول مقيد بإذن المسلمين على الصحيح عندهم هذا هو ص physical عند الحنابل وعند الشافعية أنه مقيد بإذن المسلمين ما هو من شاء دخل يؤذن له في الدخول وهناك مصلحة تكون من دخوله مقيد بإذن المسلمين على الصحيح عندهم ولا يجوز للمسلم أن يأذن فيه إلا لمصلحه ولا يجوز للمسلم أن يأذن فيه إلا لمصلحه إن سماع قرآن أو رجاء إسلام أو إصلاح شيء يدخلون لأجل إصلاح شيء في المسجد يحتاجون إليه أن يصلح شيئا لنا في المسجد يكونوا مهندسا يكونوا معماريا إلى آخر ذلك يحسن بعض الأمور التي ربما لا نجد غيره يقوم بها فلا بأس فلا يجوز المسلمون يأذن إلا لمصلحا من سماع قرآن أو رجاء اسلام أو إصلاح شيء ونحو ذلك فأما لمجرد الأكل واللبث والاستراحة فلا وأما لمجرد الأكل واللبث والاستراحة فلا لا يدخل الكافر ولا يصلح أن يدخل مجرد اللبث والاستراحة أو يتفرج على المسجد ويصور هنا وهنا هذا نجس يبعد لكن كان هناك مصرحة في إدخاله مصرحة في إدخاله كان يتأثر بها الإسلام يراهم يصلون وراهم يذكرون الله سبحانه وتعالى يتأثر بعبادتهم فهذا دائما من إدخاله أنه يدخل أي مسجد إلا المسجد الحرام وقال آخرون أنه لا يجوز تمكين الكافر من دخول المساجد بحال وقال اخرون أنه لا يجوز تمكين الكافر من دخول المساجد بحال وهذا هو المروي عن جماعة من الصحابة وهذا هو المروي عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وأبو موسى مع أن عمر ويحنوا عنه خلاف هذا لكن هذا ذكره عن عمر وأن نروي عنه خلاف هذا في بعض آثار لكن نقل بعضهم أن هذا مروي عن عمر وهذا هو المروي عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وأبو موسى الأشعري وهكذا أيضا الروي عن عمر بن عبد العزيز وهو قول مالك وهكذا الروي عن عمر pun عبد العزيز وهو قول مالك مالك يرى أنه لا يجوز أن يدخل الكافر شيء من المسائد شيء من المسائد بحال من الأحوال لا بإذن ولا بغير إذن لا يأتي المسيد هذا الكافر النجس يبعد تماما وهو مروي عن جماعة من الصحابة كما سمعت عن عمر عن عنيع نبي موسى ومر من ذلك الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أن الخفار لا يمكنون من دخول المساج بحال من الأحوال سواء كان لمصلحة أو لغير مصلحة بإذن أو بغير إذن يبعد والمنصوص عن أحمد والمنصوص عن أحمد أي هذا أيضا هذا القول ومن الحناب الأصحابه جمهورهم يرون الذي تقدم أنه يدخل للمصلحة والمنصوص عن أحمد يرى ما يراه مالك أنه لا يدخل في حان والمنصوص عن أحمد قال رحمه الله لا يدخلون المسجد ولا ينبغي لهم أن يدخلوهم قال رحمه الله لا يدخلون المسجد ولا ينبغي لهم أن يدخلوهم وستدلوا بقوله تعالى ومن أَظْلَمُ مِنْ مَنْ مِنْءَ الله. أستدلوا بقول إذعانا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين هؤلاء ما يجوز أن يدخلوها الذين سعون في هدمها وتعطينها من ما أراد الله سبحانه وتعالى إعمارها به هؤلاء ما يدخل المساجد القفار حريسون على تعطيل المساجد أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين وظاهر الآية يدل على أن القفار لا يمكنون من دخول المسجد فإن دخلوا, فإن دخلوا أخيفوا وعوقبوا فيكونون في حال دخولهم خائفين من عقوبة, من عقوبة المسلمين إذا دخلوا يكونوا خائفين من عقوبة المسلمين فإن الماء لهم فيكونون في حال دخولهم خائفين من عقوبة المسلمين وعلى هذا القول فأحاديث الرخصة التي سيأتي بيانها واستدل بها الفريق الأول وعلى هذا القول فأحاديث الرخصة في ربط ثمامة ودخول الأعرابي وفد الثقيف وفد النجران كل هذه أحاديث جاءت في دخول القفار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشرف المساهم بعد المسجد الحرام فهذا جواب منهم على الأحاديث التي جاءت بالترخيص والدخول أن ربما 눌러فت عليهم ولید من شک سين位ُ القرم عليهم هذه الحروض هذا القول فأحاديث الرخصة قد تحمل هذا كلام بنرخب رحمه الله وعلى هذا القول فأحاديث الرخصة قد تحمل على أن ذلك قبل نهي عنه على أن ذلك قبل نهي عنه أو أن ذلك كان جائزا أو أن ذلك كان جائزا حيث كان يحتاج إلى تألف قلوبهم وقد زال ذلك فأحاديث الرصة قد تحمل على أن ذلك قبل النهي عنه أو أن ذلك كان جائزا حيث كان يحتاج إلى تألف قلوبهم وقد زال ذلك هذا القول الثاني أولا هؤلاء الجمهور تفقوا جمهور الجمهور تفقوا عن المسجد الحرام لا يدخلوا طيب المسايد الأخرى اختلف الجمهور الذين يقولون بأن المسايد الحرام لا يدخله الكافر بقي المسايد الأخرى فيها خلاف عند الجمهور وأما أبو حنيفة سنذكر قوله الآن فهو يرى أنه يجوز دخول جميع المسايد حتى الحرام المكي وذهب أبو حنيفة إلى جواز دخول الكافر المسجد مطلقا وذهب أبو حنيفة إلى جواز دخول الكافر المسجد مطلقا سوى كان المسجد الحرام ام غيره من المساجد سوى كان المسجد الحرام ام غيره من المساجد لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف في مسجده وهم كفار لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف في مسجده وهم كفار ولأن الخبث في اعتقادهم فلا يؤدي إلى تنويث المسجد ولأن الخمسة في اعتقادهم فلا يؤدي إلى تلوية المسجد وقوله تعالى إن من مشركون لجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام من هذا محصور على الاستيلاء والاستعلاء على الاستيلاء والاستعلاء محصور على الحضور استعلاءً لا تسمح محضور على الحضور استيلاءً واستعلاء هذا هو المقصود من الآية إنما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد ماذا. فهذه الآية المقصود بها أي أنهم لا يستولون على المسجد ولا يحضروا حضور استيلاء ولا حضور استعلاء أبدا هذا لا يكون البتة وليس المقصود أنهم لا يدخلوا وإنما المقصود فلا يقربوا أي لا يحضروا حضور استيلاء وحضور استعلاء هذا لا يقول لهم أبدا وما في الدلالة عن هذا قال ما فيه الدلالة عن أنه لا يصرح أن يدخلو وإنه المقصود أنهم لا يحضروا لا يقربوا المسجد الحرام ولا يحضروا استيلاء وكذلك استعلاء أو طائفين عراتا, أو طائفين عراتاً. فلا يقربوا المسجد الحرام طائفين عراتا وليس باليد لي ان هم يدخلو او طائفين عراة كما كانت عادتهم في الجاهليه فليس الممنوع نفس الدخول فليس الممنوع نفس الدخول وحنيف كما تعرفون امام فهو سيعترض علي بهذه الايه فلا أن يخرج منها مخرج يخرج منها بمخرج فقال المفسول لا يحضرون المسجد الحرام استئناء واستعناء طائفين عراة كما كان يصنعون فقال الله فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامه ماذا فلا يصرح أن يطوفوا عراتا ولا كذلك أيضا سيئة يستولون عليه يستولون على المسجد الحرام ويستعلون على أهل الإسلام بالاستناع على المسجد الحرام هذا ما يقول له خلاص انتهى أمرهم وانتهى الدولتهم والراجح والقول بجواز دخول الكافر المسجد إلا المسجد الحرام إلا المسجد الحرام فلا يمكن من دخوله وهذا الذي جرى عليه عمل المسلمين الآن هذا الذي عليه كاد إجمع أهل إسلام الآن أن الكافر لا يدخل المسجد الحرام وجرى عليه العمل في تلك البلاد وعليه أئمتهم من الحنابلة رحمه الله أئمة تلك البلاد من الحنابلة أنه لن يجد دخول مسجد الحرام أما النسائد الأخرى إذا في مصر حالة بس والآية التي يظهر فيها دلالة فيها إشارة إلى ما ذهب إني الجمهور أن مسجد الحرام لا يأتيه القفار ولا يغربوه فالآية فيها إشارة فلا يغرب مسجد الحرام فيها إشارة فلا دعني تأويل بما ذكر والراجح والقول بجواز دخول كافر مسجد الحرام كافر المسجد إلا المسجد الحرام فلا يمكن من دخوله ولكن يُقيد دخوله المساجد غير المسجد الحرام بالمصلحة والإذن ولكن يُقيد دخوله المساجد دخوله المساجد غير المسجد الحرام بالمصلحة والإذن لأن فيه عملاً بجميع النصوص لأن فيه عملا بجميع النصوص ولما يترتب عليه من المصلحة العظيمة في دخوله ولما يترتب عليه من المصلحة في دخوله فإن الكافر إذا رأى المسلمين فإن الكافر إذا رأى المسلمين وصلاتهم وقراءتهم ربما يتأثر فإن الكافر إذا رأى المسلمين وصلاتهم وقراءتهم سمع سيئة وعد ذلك ربما يتأثر كما وقع من ثمامه رضي الله عنه وكما حصل من جميل بن مطعم وربما تاثر كما وقع من ثمام رضي الله عنه وكما حصل من جميل ابن مطعم واكل العرابي واكل العرابي ضمام ابن ثعلبه دخل المسجد وعقل بعيره فيه دخل المسجد وعقل بعيره فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام واسلم وسال النبي صلى الله عليه عن الاسلام واسلم وهكذا وفد النجران نزل المسجد هذه كلها أدلة تدل على جواز دخول المساجد الأخرى هؤلاء كلهم كفار كانوا دخلوا المساجد دخلوا مسجد رسول الله هو أفضل المساجد بعد الحرم فقيرهم باب يعني من حيث الجواز أنه يجوز دخولهم وهكذا وفد النجران نزل المسجد قال ابن رجب وكذلك وكذلك كل وفود العرب ونصارى نجران كلهم كانوا يدخلون المسجد وكذلك كل العرب ونصارى نجران كلهم كانوا يدخلون المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا يدخلون المسجد الى النبي الله عليه وسلم ويجلسون فيه عنده ويجلسون فيه عنده ولما قدم المشركون في في ذا اسار بدر كانوا يبيتون في المسجد ولما قدموا مشركون في فداء أسارة بدر كانوا يبيتون في المسجد والحاصل في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء قديما وخديثا هذا هو الراجح إن شاء الله أولا البيت الحرام والمسجد الحرام ومكة عموما الحرم عموما لا يجوز دخوله ولا يسمح إدخال الكافرين فيه لا لمصلحة ولا غير مصلحة يبعدون تماما عن المسجد الحرام وعن حدود الحرم يبعدون ويجعل لهم مرات وطرق بحيث أنهم لا يدخلوا مكة لا يدخلوا مكة وهذا مذهب جمهور أهل العلم بالنسبة للمسجد الحرام وإيضا كذلك مذهب الحنابل والشافعية بالنسبة للحرم فلا يدخل الكفار الحرم والمسجد الحرام كما سمعت مذهب جمهور العلماء المساجد الأخرى اختلف العلماء في دخولها اختلف الجمهور في دخول المسائد الأخرى الذين قالوا بعدم دخول الحرم واتفقوا على ذلك أعلى الجهور ثم اختلفوا بعد ذلك في المسائد الأخرى والصحيح من أقوالهم قولان في المسألة الإمام مالك مشهور عن أحمد ومذهب وقال به جماعة من الصحابة عمر علي وعثمان وهكذا جاء عن عمرو عبد العزيز أنه لا يمكن من دخول أي مسجد كان سواء كان الحرم أو غير الحرم لا يمكن الكافر النجس من دخول أي مسجد كان لقونه تعالى سبحانه وتعالى لقونه جل وعلا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين فلا يصرح أن يدخلوا مساجد هؤلاء فإذا دخلوا يكونوا خائفين من أهل الإسلام ومن عقوبة أهل الإسلام استدلوا بيال الآية والقول الثاني القول الثاني في المسألة بالنسبة للجمهور يقول نبي جواز الدخول مساعدة الأخرى لا بأس بدخولها لكن بقيد إذن أهل الإسلام ولا يأذن أهل الإسلام إلا لمصرحة في الدخول إلا لمصرحة في الدخول رجاء اسلام وتأثر هذا الكافر بالدخول أما يدخل يميت ويأكل ويشرى في المسجد فلا القول الثاني قول الحنفية قالوا لا يجو... يجوز أن يدخل أي مسجد شاء أي مسجد شاء يجوز له أن يدخله لا يستثنى مسجد من الدخول طيب والآية هذه التي سمعت إنما المشركون نجست فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا قالوا هذه محمولة على أنه أنه هنا عن حضور استيلاء حضور استيلاء وحضور استعلاء وكذلك أيضا طائفين عراكا فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا فلا يحضر هذا المسجد المستولين عليه ولا مستعلين على هذا الإسلام ولا طائفين عراتا فتحمل الآية على هذا الشيء وليس فيها المنع من نفس الدخول ليس فيها المنع من نفس الدخول والذي يظهر أن الآية فيها إشارة فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام يمهد يبعدون هؤلاء يبعدون هذا الذي يظهر الله عنه الراجح هو ما تقدم معكم أنه يجوز دخول, يجوز دخول المساجد حيث المسجد الحرام بالقيود التي أشرنا إليها قبله أنه لا يدخل المسجد إلا بإذن أهل الإسلام ويضا كذلك لأجل المصلحة يعني معنى ذلك أن أهل الإسلام لا يأذنون بالدخول إلا من المصالح التي تترتب من الدخول كرجاء الإسلام والتأثر بأهل الإسلام يرى صلاتهم ويرى عباداتهم وقراءتهم للقرآن فيتأثر كما تأثر جبير بن مطعم وكما تأثر ذلك الأعرابي دخل يسأل وكما تأثر ثمانه رضي الله تعالى عنه كما في حديث الباب فإنه ربط بسارة المسجد والناس خلونه يرى صلاتهم تأثروا لشك وإنساء صلى الله عليه ويرى ذلك الخلق الجميل من رسول الناس صلى الله عليه وسلم فتأثر بفعال أهل الإسلام فأسلم رضي الله تعالى عنه صار من المناصرين لهذا الدين ثمام بالاثال هذا ان شاء الله نتفق به والله اعلم انا بعمل كفال والراشي ما يدخلون مصل الحرام ومنخص في الحج هانا يعاملونهم معاملة تناسب يظهر الإسلام الذين يدخلون مسجد الحرام يعاملونهم معاملة منافقين هيدخلوا باعتبار النفاقة ولكن المقصود الكافر الأصلي الكافر الأصلي أما من أظهر الإسلام ما سيمنعونه يدخل فهؤلاء يعاملون معاملة عبد الله بالأبي معاملة منافقين الذين ربما كانوا يحجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخلوا المسجد الحرام سبحانك الله وحمدك لا إله.